بسمِ اللههِ الرَّحمَ الرَّحيِي وَمُرسَناتِ عررفَ فَعاصِفاتِ عصْفَ وََّ شةِ نَش فَفَارقاتِ فَق فَلْمُ القاتِ ذِكْرا حذْرًا أَْ نُذر إَِّ انما ما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت واذا الرسل اقتت لاي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يوم اذ لل مكذبين الم نهلك الاولين ويل يوم للمكذبين الم نهلك الأولين ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مكين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 إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يوني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون